انتظرت قلبي احساسي قول صدخي لي ما بدنا نسمع الخبر عندي وابت بططول وقتين اليوم سبب اجمع وقتين لي اليوم سبب اجمع فاقي بصدري ودور لحلول في ضميري og gæm og næh Ít i dæn yæ, og røb og jul